غير المبضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن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 قَادونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنُ وَماَا يَخْدعونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلوبِهِ مَرَضُ فَزَادَهُ اللهَّهُ مَرَضَ وَلَهُم عَدَابُ أَبمُ بِمَا كانَوا يَكْذبُ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 وَإذاَا خَلَو إلَ شَيَطمِْ قَاالُءَِّ معَكُمْ قَالُءَِّ مَاكُمْ إَِّ مَا نَحْنُ مُستَهْزِئُون اللَّهُ يَْتَهْزِئوا بِهِم وَيَمُدُّهُم فِي قُغانِهِم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 فَلََّا أَضَاءَتْمَا حَوْولهُ ذَهَ غَ اللهَّهُ بِنُورهِ ذَهَ غَ اللهَّهُ بِنُورِهِمْ, الله بنورهم وَتَرَتَهُم فِي بُدُماتِ ل يُبَصِون سُّ بُكْمعَمّون فَهُم لا يَجِعون أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ غُلَمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ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 ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها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 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يضل به إلا الفاسقين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 كيف تكفرون بالله وكنتم أهواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني بأسمائها اولائك ان كنتم صادقين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 ذَنِي إِسْرَائِلَ الطُرُونامَتَِّ أَننْ تُعَلَكُمْ وَأَفُ بِعَحْدِي وَأَفُ بِعَهْد فِي بعَهْدِكُم وَإَِّ يَفَرْهَبُون وَآامِوا بِمَا أَن زَلْلتُ مُ صَدِّ قَلِّمَا مَاكُمْ وَلا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون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 واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم, وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكرون نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ينقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ وعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم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 بعد مَوْوتِكُمْ لعََّكُمْ تَشْكرُون وَوََّنَا عَلَكُم الغَمامَ وَأَنذَلناَا عَلَكُم الْمَنَّ وَسَّنوام كلُلُ مِ طَيْبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَماَا ظَلَمُونَ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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين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 سَيْرُ الْأَرْضِ وَلَا تَزِلُّ حَرَكَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالَ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ, فأولئك أصحاب النار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 إِخْوَانَ نُوحٍ مَسَّ قَضَاهُ إِسْرَاءَ إِلَى لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا من ثاقكم لا تسبكون دماغا ولا تخرجون انفسكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرضتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فرقا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تُظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تُظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ عَلَى من يشاء إذا تد ثاؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا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 وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن سَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 دون الناس فتمنو الموت فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يديه وهدى وبشرى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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا مَا تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرِبُوا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّوُبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ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 أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نُنَزِّلُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنَسْيَاهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خَيْرٍ تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِن م مَّ نَعَمَ سَجدِدَ اللهَّهِ أَ يُذكَرَ فِيهَ اسمُْوه وَسَعَافِي خَرَابِهَا أُلائِكَ مَا كانَانَ لَهُم أَ يَدُخُلوهَا إِللاا خَائِفين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 دَلهُ مَا فيِي السماواتِ وَالْأَْضِ كُل لَهُ قَتُ بَدِي السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَإِذاَا قَضَ أَمْرَ فَإِنَّ ماَا يَقولُ لَ فَإَِّ ماَا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 وَإِذِ ابْتَلَى إِذْرَاهُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ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 يُتُنّ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ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 يا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قَالَ لِبَنِهِ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 قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ